لآل لآ القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ل ع ن و م و الاسلاميه 私は今日のように思うことで من ي ر ش س م ن الله المصطفى ن ر الجزء الاول ت ويؤمن ب ا ل ه ه ف د س ت Oh no.